فنحن كما تعلمون توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سوره السبع وما زلنا نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمها وان يعيننا على اتمامها إنه سميع مجيب الدعاء وتذكرون وقد طال البعد حيث أننا قد انقطعنا عن الحديث عن هذه الصورة الكريمة قبيل رمضان تذكرون أننا في آخر لقاء التقينا فيه قد وصل من الحديث عن هذه الصورة الكريمة عن حديث الله عن نبينا سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام وكيف ان الله سبحانه وتعالى سخر له الريح ودوها شهر وروائحها شهر وكيف ان الله سبحانه وتعالى قد اسال له عين القط وقد قلت لكم في هذا أن نبي الله سليمان كان يتعامل مع النحاس عارفين النحاس عارفين النحاس كان يتعامل مع النحاس كما يتعامل مع العجين والطين لا يحتاج في التعامل مع النحاس إلى استخدام النار كما هو معهود وكما هو معروف اذ ان الله سبحانه وتعالى جعل من المعجزات التي جرت على يديه كما كان مع أبيه فأبوه نبي الله داود كما ذكرنا من قبل الله سبحانه وتعالى ألان له الحديد, الحديد فكان أيضا يتعامل مع الحديد ويشكله كيفما شاء دون أن يستعين بنار ودون أن يستعين بمطرقة ولا سندال كذلك نبي الله سليمان كان يتعامل مع النحاس كما يتعامل الإنسان كما قلت مع العجين والطين يشكله كيفما شاء وأصنع منه ما شاء دون أن يحتاج إلى استخدام النار أو أن يحتاج إلى مطرقة أيضا وسندال يعني اللي بدؤ به بي واللي بيعوه به واللي بعدل عليه واللي بيعوه عليه لا يحتاج إلى كل هذا كما بينت لكم في آخر لقاء التقينا فيه لم يقف الأمر عند هذا الحد وذلك ما كنا قد وقفنا عنده ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير تلك هي الكلمات الطيبات التي وقفنا عندها في اخر لقاء التقينا فيه انتم تعلمون ان الله سبحانه وتعالى حينما خلق الانسان صخر له كثيرا مما في هذا الكون وأقول كثيرا فليس كل ما في الكون مصخرا للإنسان لذى كل ما في الكون مصخرا للانسان فليس ها كل ما في الكون مصخرا للإنسان هناك ما سخر وهناك ما لم يسخر ولذلك ما سخر مهما كانت قوته ومهما كان حجمه تجده يستجيب لما يريده الإنسان المسخر قلنا من قبل الجمل شوف الإنسان بالنسبة للجمل أديه شوفت بوافق قدامه أديه جمل ومع كبره وحجمه خلقه الله مسخرا ولذلك تجد الطفل الصغير يؤمره اللي يجلس ايا كانت الصيغه الله يامر بقول لي اخ نخ كما عوذوا اللي بيحصل يجلس خلاص ويامر انه يقوم اللي بيحصل يقوم خلاص وهكذا ليه لانه في الاصل خلق ايه مسخله طيب اللي خلاه كل الجمل يقف يقف امشي امشي اجلس اجلس قوم قوم طب ما يعمل ده مع الفار والسرصار. ها؟ يعني يخرج في بيتك يا فار والله هو فين زي ما قلت للجمل طب هو بالنسبة للجمل ايه ولا حاجه طب هيستجيب مش هيستجيب خلاص اخرج من البيت ومتجيش تالي ها هيستجيب ليه ليه مش مسخف مش مسخف ولذلك الشيء المسخر يستجيب لك الشيء الغير مسخر يستجيب لك مهما كبر ومهما عظم يستجيب لك خلاص المسخر والشيء الغير مسخر مهما صغر ومهما حقر لا يمكن ان يستجيب لك فليس كل ما في الكون يكون مسخرا ولذلك بقى حينما تجد شيئا في الاصل كان غير مسخر هو مش مسخر ثم تجده مسخرا في شيف الاصل مش مسخر وبعدين تلاقيه مع انسان ما مسخر تعلم ان هذه اراده من اراده الله بس, بس. ليه لان الاصل غير مسخر انه غير مسخر الاصل كده فهذه اراده الله ودي اما ان تكون كرامة واما ان تكون معجزة شيء يكرمك الله سبحانه وتعالى به او هي معجزة تصاحب لبيا من ابياء الله لقلنا زمان سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كده سفينة هذا ركب سفينة خلاص ركب سفينه السفينة ده لقب اعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر به ذلك لانه كان في غزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا ضعيفا ليس له جهد فصحابه الله تعالى عليهم اجمعين احضروا مطعا مش مطع زي اللي كان بيحكمنا يعني مش مطع يعني اللي انتم تقولوها دي مطع في لغه العرب كساء كبير زي الكوفيرت والملايا كده سموه مطع وضعوا فيه أمتعتهم خلاص دين بقى اللي يشيل ال... النقع هذا فالنبي وجه الأمر إلى سفينة قال له احمل طب احمل إزاي ورجل ضعيف فقال له احمل فإنما أنت سفينة يعني إن شاء الله يبقى عندك قدرة وتشيل زي زي السفينة كده فتناول النقع فحمله وكان هذا من اكرام الله لنبيه ولسفينة ولجرف فعرف بهذا اللقب سفين فركب سفين في البحر السفينه قدر الله لها ان تغرق فتعلق بلوح من الواحها فالقى به في مكان صحراوي وخارج من الماء خبالت يرتعد من البيت من البرد فدخل الى غار ها يستدفئ فيه وليكن فيه ويعبى في الغار كده فإذا به يجد على باب الغار أسلا السؤال الأسد مسخل مش مسخل مسخل إيه طب أضيني كده لما يتقابل أسد وطلعه وطلعه وتعالى وغبالك وحتى اللي بيحاولوا يسخلوه بطلع السيدة مش تسخيل لأنه هو بي بي بي بيستخدم معاه آلات وأشياء وفي نفس الوقت ممكن ياخده بيه وياكله برضه لأنه في الاصل مش مسخر مش مسخر. فلا تأملوا غدره لا تأملوا ايه غادره مش زي ما بيجيب اشياء مسخره ويقعد يستعرض بيها في السيرك ما بياخدش منها الحظر لانه خلاص يامل غدرها لانها مسخره اما هو فلا يامل غدره لانه غير مسخر فشوف بقى لما يديد أسد امامه وهو ليس مسخر والغار ده بيت هذا الاسد طيب يروح فيه دورا حيطة والأسد على الباب خلصت خلاص فلا يجد نفسه يقول الاتي يقول له أنا سفينة مولى رسول الله لا يقول له كده يقول له عظاقك على تأزينه أنا سفينة مولى رسول الله بهذه الكلمات سخر الله له الأسد سخروه سخروا الله كما تقول الرواية فدخل الأسد يزأغ واخذ يدفع زقه كده طبعا ماشي وما فيش يقدر يقول ما مش هتزق واخذ يدفع ويدفع ويدفع الى ان وضعه على اول الطريق ثم عاد عنه بس يبقى مين اللي سخره هنا بقى بس خلاص يبقى خلاص فالاشياء التي لا تكون في الاصل مسخرة اذا سخرت اذا سخرت اعرف ان دي اراده مين اراده الله. يتكون كرامة. كما حدث مع سفينة. يتكون معجزة زي ما نسمع الان فالله يقول ومن الجن. يبقى مش كل الجن. لان من هذه للطبعيد. لان اللي مش كل الجن كان شغال عنده. في جن دي حاجات تانية خالص خال. ومن الجن. ها. من يعمل بين يديه. خلاص. طيب الجن بقى في الاصل مخلوقات مسخره الاصل بقى مخلوقات مسخره الاصل بقى الجن كما وصفهم الله سبحانه وتعالى مخلوقات خلقوا من نار وخلق الجن مما رجل من نار خلاص هؤلاء اللي هم الجن خلاص لهم قدرات خاصة عالم نحن لا نراه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه وعالم له قدرات خاصة يقدر على التشكيل يفعل أمور لا يستطيع الإنسان ألف عالم له قدرات خاصة منهم من يتشكل بالحياة ومنهم من يتشكّل بالإنسان ومنهم من يتشكل بالكلاب ومنهم ومنه قادر على أشياء لا يستطيع الانسان أن يقدر عليه العالم له قدرات خاصه لم يخلقه الله سبحانه وتعالى مسخرا للانسان ولذلك لما يطلع بعض النصابين ويقول لك اصل فلان ده بيسخر الجل هذا كذب وافتراء لا يستطيع أحد أن يسخر الجل ولا يسخر الجل الا باذن من الله اللي يومين الدين من يعمل بين يديه باذن ربه علشان يا مسخر لازم يكون في اذن من الله مش تعيش بقى في ضر ألف ليله وليله ومش عارف الفلوس اللي يطلع منه عفريت وشبك له بيك واللي تقولوله ينفذه والكلام الاهبل ده شغل افلام وشغل مسلسلات لا شغل عقلاء ولا من الدين في شيء وليس هذا من الدين في شيء كذلك كما قلت ان بيجي بعض الناس يقول لك ده بيسخر الجن تعلم انه كذاب ده الجن هو اللي ده الجن هو اللي مسخاره. في أذية الناس آه. قد يستعين به هو يستعين بالجن والجن يعمل بارادته مش مسخره خلاص هو موافق هو هذا الجني والذين ماشيين طريق الشر آه ماشي ما فيش مشكل يمدوا بقى بمعلومات يفعل معه, كذا يفعل, معه كذا يفعل معه كذا يفعل معه كذا يفعل معه كذا ليس هذا بالتسخير ولا بالجب لا ده الجني هذا الجني الكافر خلاص بيارى واحد من اهل السحر من اهل الكهانة من اهل الضلال يسير في هواه ويفسد احوال الناس فيكون عونا له لكن لو حتقول ده مسخره لا مسخروش فالجن لا يسخر إلا بإذن الله لأنه لم يخلق مسخرا للإنس هرس لم يخلق مسخرا للإنس ولو أردت أنك تفهم الحقيقة ده ولا مسخرك إنه مشيه في الطريق الذي يحبه بالحقيقة للبعيد بقى التعبان الخربان اللي بيتعامل مع الجن كما تسمعون في بعض الأحيان تسمعون في بعض الأحيان ولذلك وتجد ان الله سبحانه وتعالى سماهم جن لان من الجن والجن هو الاستطار اللي كما قلنا هم ها يستترون عن الايه عن الاعين لا تراهم وهم يلو وهم يلو فربنا سبحانه وتعالى يقول ومن الجن ها من يعمل ايه بين يديه شغالين عند نبي الله سليمان دي معجزه لان في الاصل هم ليسوا مسخرين يبقى اللي سخرهم له مين الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وغير مسقر للإنس بأي عام كما قلت أي دعوة في هذا المجال دعوة كاذبة تتعارض مع صريح القرآن الكريم ولذلك يا ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه بإذن ربه لولا هذا لا والله بإذن ربه ولذلك اللي وعيد وعيد من الله سبحانه وتعالى اللي يخرج عن طاعة الله سليمان اللي يخرج عن العمل الذي كل به هيبقى العقوبة وَمَن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ولذلك وَمَن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير وقع فيها كلام لأهل العلم الأول يزغ منهم عن أمرنا يعني يحيد عن أمر الله ويبدأ يبقى مش هينفذ أمر الله يبقى مش هيعمل. يبقى مش هيطيع سيدنا سليمان خلاص الا يحصل ربنا يقول ايه نذقه ايه من عذاب السعير قالوا طيب ده في الدنيا يعني كان ليه عقوبه في الدنيا يقول انا مش شغال يتعاقب في الدنيا ولا العقوبه دي في الاخره خلاص يتساب ويتعاقب في الاخره السد دي قال لا ده في الدنيا لان الله كان قد وكل ملكا هذا كلام وكل ملكا معه صوت من نار قربان يعني من النار فمن يخرج عن العمل ويعصى امر نبي الله سليمان يضرب بهذا الصوت الى عذاب السعير هذا كلام غير مقبول وانا اريد ان اقول بعض الناس الذين يقرؤون في كتب التفسير حتى بعض العظماء اللي انا بسميهم انصف وعاظ يقرأ طبعا كثيرا في كتب التفسير السد السد السد السد السد بيقول طالع على المنبر يقول لك وهذا ما ذهب اليه السد ويقول املئ فيه كده وبشمم يعني الناس تشعر كان النبي هو الذي قال يا عمي افهم الاول هذا السدي المفسر معروف بأنه السدي الصغير واسمه الحقيقي بن محمد بن مروان وهو كذاب وضاع لما تغرأ قال السدي يعني لا تتعارئ أو الأولى بشمم وتعتقد أنك قد قلت حقا لا أنت قلت باطلا إلا إذا وافق الحق إلا إذا وافق الحق فهذا الكلام الذي قاله السدي كلام باطل ان الأصل فيه الكذب ولم يرد لا نص ولا دليل يشير إلى هذا اللي كان فيه ملك بصوت من الله يضرب الجن اللي يخرج عن العمل وما إلى هذا ولذلك قال علماء التفسير والصحيح في هذا ما قاله ابن عباس ومن منهم عن امرنا وذقهم من عذاب السعير هذا في الآخرة وسوف يعذبه الله سبحانه وتعالى بنار جهنم كما قال عبد الله بن عباس وهنا واقفه بقى الاشكاليه التي خرج بها البعض قال لك يعني هو اللي هيعصى منهم ويخرج عن طاعه نبي الله سليمان اللي هي طاع لله اصلا خلاص باذن, بإذن ربه طاعه لله اصلا هيعذب بنار جهنم اه قال لك طيب كيف يحدثوا هذا طيب ايه اللي في الموضوع ده قال لي اخي ألم يخلقوا من النار قلنا لي قال فكيف يعذبون بالنار اسكال هو نار كيف سيعذب به بالنار ولذلك ده حدا ببعض اهل العلم قالوا جهل لم زيب فيها نار فيها زمهرير. والزماريه هو البرد الشديد وده ربنا اعده لكفرة الجن ولعصاة الجن يبقى مش هتعذبه في النار بالنار لا ده هتعذبه فيها بالايه بالزماريه اللي هو البرد الشديد يا عمي سبحان الله العظيم جبتوا كلامنا منين وايه اللي يعني الغرابة في انهم يعذبوا بالنار تعايا يا عم نفودها بالله حكيم الله حينما تكلم تستبعثت ذا لان ربنا قال خلق وخلق الجنة من مريج من النار فقلت ازاي بقى من النار وتعذب بالنار طب تعايا يا عم منها ايه خلق الانسان من صلصال كالفخار انت او انت مخلوق من ايه من سلصال. انت من صلصال مش كده انت الانسان المخلوق من صلصال اللي هو ايه تجيب المياه وتحطها على الطوبات تعمل طين يجف بس اسمه ايه صلصاله خلاص صلصاله جميل قوي طيب يبقى معنى كده ان انت خلقت من صلصال يبقى لا يؤثر فيك الصلصال يبقى لو جبت قله ها ولا وعاء فخاري فاعطف نفوخك ما يقدرش حال حاجه ازاي ما انت من صلصال فيؤثر فيك ويعذبك ازاي وصلت لك وصلت لك فاصل الخلقه اه من صلصال لكن ينفع تعذب بالصلصال ده ينفع لو جبنا كسر فخار ووقفنا واحد ومكثنا نقذفه بهذا الفخار ها يتعذب ولا ما يتعذبش يتالم ولا ما يتالمش يموت ولا ما يموتش يؤثر فيه ولا ما يؤثرش كذلك الامر الجل اصل خلقته من النار ده مش معناه ان هو ماشي لهب في الشارع لا يا حبيب ده اصل خلقته زي ما انت اصل خلقته طين فمش معناه ان انت ماشي طين في الشارع لا بعد تقول كده ابدا بعد تقول كده ده اصل الخلقة اللي تدخلت فيها قدرة الله وجعلتك لحم ودم كذلك أصل خلقته كالت اللي النار فده مش معناه أن النار لا تؤثر فيه من اللي قال لك فكما أنك أصل خلقتك أصل صال ويؤثر فيك الصرصال كذلك أصل خلقته النار ويؤثر فيه اللي النار وخير دليل على هذا القرآن إلا حسن لما تكلم عن الجن قالوا منا المسلمون ده بكلامهم الله ومن الايه القاصط خلاص ففي مسلم وفي قاصط له متجاوز للحق في قصط وقاصط خلاص ده ياخد المعنى العكسي تماما فالقاصط هو المتجاوز للحق خلاص يبقى في مسلم وفي متجاوز للحق يعني كاف طيب اللي اسلم اولئك تحروا راشدوا واما القاسطون ده بالقران والله والكلام فكانوا ليه لجهنم إيه؟ حطب يا حبيبي مش للزنبور يبقى قال لهم تحرقوا وتاكلوا فيه زي زي الحاطب بالضبط بالظبط فاللي جعلوا اشكاليه والله ما ظفروا في القران وما فهموا الامر على وجهه الصحيح فيبقى الأمر كما قال ابن عباس إلا هيخرج عن طاعة نبي الله سليمان اللي هي في الأصل كما قلت طاعة لله رب العالمين إلا هيحصل إلا هيحصل ذقه من عذاب السعيد يبقى يخش جهنم تؤثر في جهنم تؤثر مع انه مخلوق من نار آه هو أصل خلقه وتؤثر في جهنم لا إشكال فيها خلاص طيب ربنا سبحانه وتعالى لما قال ومن الجن من يعمل ايه بين يديه طيب كانوا بيعملوا ايه ايه بقى العمل اللي كانوا بيعملوا سيدنا سليمان هذا قول فيه اجمال صح قول فيه احنا قلنا فيه الفاظ في القرآن الكريم نسميها الالفاظ المجملة اقيموا الصلاة ضرب ذموجب كم فرض الوقت ايه كم ركعة ازاي كل ده محتاج ليه لتفصيل دي اسماء الفاضيه مجمله مجمله آتوا الزكاة إلا الا خرج في الزكاه وامتى وادي ايه كل دي اسماء الفاضيه مجمله الألفاظ الالفاظ المجمله دي اما ان تجد تفصيلها في القران واما ان تجد تفصيلها في اليه في السن نفس القرآن يفصلها يالسنة يا تفصلها بإصدقاء اللي تعالى وانزل إليك الذكرى ليه لتبين للناس ما نزل إليهم فمن اوجه البيان تفصيل المجمل يبقى فيه الفضل اسمها الفضل مجملة مجملة يعني عامل نزل علبة المأفولة اللي انت عايز تفتحها تعرف ما بها من تفاصيل فلما قال الله سبحانه وتعالى ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه رب مجمل بيعملوا ايه ايه العمل اللي كلفوا بيه اه فجاءت الآية التاليه دي باب عملت ايه هتعمل ايه هتفصل يا حبيب هتقول يعملون له ما يشاء مما حاربا وتماثيلا وجفان كالجواب وقدور راسيات يعملون له ايه؟ ما يشاء من ايه؟ من محاريب ادي واحد وتماثيل ادي اثنين وجفان كالجواب ادي وقضور وقدور راسية اذا اربعة والآية قتمت اعملوا آل داود شكرا وقليل من الشكور علم فعلا بقى نوف مع الله اربعة يعملون له ما يشاء من محاريب هذه اول حاجه ايه المحاريب المحاريب كما قال اهل العلم جمع محراب طيب ايه المحراب المحراب في اصل اللغه كل مكان مرتفع ده الاصل في اللغه كل مكان ايه المكان المرتفع سميه محراب ده في أصلي اللغة في الواقع بقى اطلق لفظ محراب عليه اطلق عليه فبعضهم قال إطلاق... له إطلاقات وبيطلق على كذا حاجه الشيء الأول ان كلمة محراب تطلق على حجرة العبادة على حجرة يعني المكان الذي يخصص للعباده يسمى إيه؟ محراب ودوارد وهل أتاك, في سورة وهل أتاك لبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود بل محراب ده عجبة الحجرة وده اليوم الذي كان نبي الله داود قد خصصه للعبادة إبه هو المحراب التي اتخذها نبي الله داود للعبادة فاقتحموها ودخلوا عليه كذلك مريم التي وهبتها أمها لله وكانت في مكان العبادة انقطعت لله كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد إيه؟ عندها رزقا خلاص يبقى حجره حجرة العباده يبقى بيطلع على حجرة العبادة وزي ما قال اهل العلم بقى سميت محرابا لأنك إذا دخلتها فأنت تعلن فيها الحرب على الشيطان وعلى النفس وعلى الهوى وإذ الاصل الأصل في المحراب المكان العالي وغبالك فلا أعلى من حجرة تعبد فيها الله خلاص هذه إطلاق إطلاق ثاني لهذه الكلمة أن المحراب هو التجويف الذي يكون في مكان العباد تجويف خلاص وده نهى عنه الإسلام في المساجد تقو هذه المحاريم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليه لأن اليهود والنصارى اتخذوها في نورهم وقد نهينا عن التشبه بهم خلاص فنهي عنها في مساجدنا ذلك بقى اللي روحوا جايبين وعملنها وعملنها لك رخام وعملنها لك مش عقير كل هذه بدع كل هذه مخالفه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه تشبه بالمشركين ما ينفع وده من اطلاقاتهم خلاص هذه اثنين من اطلاقاتهم كانوا يطلقون المحاريب على القصور الشاهقه اللي احنا قلنا اصل كلمه محراب المكان الايه المرتفع فالقصر العالي قوي كانوا يسمونه محرابه يسمونه ايه محراب القصر العالي اوي خلاص تطلق على القصور وتطلق على الابنيه الساخره العاليه التي تقارب القصور كل دي من اطلاقات كلمة محراب فلما يجي القران الكريم يقول يعملون له ما يشاء من محاريب يبقى بيعملوا له حجر للعباده وارد وارد ابنها شاهقة وظاهي القصور كل ده ايه وارد فكل بناء ان هو يريده مش محتاج يروح يجيب ايه بانة روح يجيب البنة بقى والفوعلية ونخد لنا شهرين وثلاثة وخمسه الجن على طول ينجز خلاص جن ينجز يبقى القضية بالنسبة له سهلة يبقى له بالنا ويبنون له ما يريد خلاص ادي واحده يبقى يعملون له ما يشاء من ايه من محاصيل اللي عايزه ده مش كده وبس وتماثيل وتماثيل ما شاء الله عادي كده خلاص خلصتوا كده ولا لسه ي... خلاص خلاص يبقى محاضيب وإيه وتماثيل أول إيه التمثال تماثيل جمع تمثال عرفنا محذيب أوه. طيب تماثيل جمع تمثال طب إيه هو التمثال يعني قال لك كل ما صنع على مثال كل ما صنع على إيه يعني إيه ما صنع على مثال يعني شفت حاجة وعملت إيه زيها خلاص or ذا مثال سواء بقى كان شيء له روح زي الانسان والحيوان فتجيب الانسان عمال تتخذوه مثالا وتعمل زيه او ما ليس له روح وما ليس له روح نعيم ما ينمو وما لا ينمو ما ينمو زي النبات والشجر فيروح عامل شجره وعمل تفاح وعمل شعب ايه خلاص ده ما ينمو وما لا ينمو ها زي زي المباني يعني الحيطان والخشب دي ما بتنموش يعني طعمله شفت العماره خمس ادوار كبرت وبقت سبعه لوحديها كده مثلا يعني مثلا فدي لا تنمو هذه لا تنمو خلاص كل دي اشياء موجوده في الكون اه طيب تماثيل كلمة عامة يبقى التماثيل جمع ايه تمثال ايه تمثال اه كل ما ها صور وله ايه مثاله خلاص وله ايه مثاله شوف وتعمل زيه شوف وتعمل زيه خلاص جميل او طيب وهم كانوا بيعملوا له انهي نوع من الحاجات اللي احنا قلناها دي هما قالوا أنهي نوع من الحاجات اللي احنا قلناها خلاص خد بالك بقى عشان السؤال ده مهم أنهي نوع من الحاجات اللي احنا قلناها دي, دي. فالبعض قال كله تمام البعض قال ايه كله كل الت... كل ده كل ده طب جبتوا التعميم ده منين؟ تعميم ده منين؟ ها؟ جابوا التعميم ده منين؟ خلاص؟ اللفظ اللي معاله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل خلاص؟ البعض قال ان الاصل في الالفاظ الايه؟ العموم فكلمه تماثيل دي الاصل فيها العموم تشمل كل تمثال هل وضم إلى هذا بقى ضم إلى هذا بقى ما يشاء ما يشاء دي يعني ايه يعني كله وايس اي تمثال اي تمثال طيب ايه بقى اللي كانوا بيعملوه يعني ويطلع بعض السلف ومنهم قتادة ومجاهد قال يقول لك كانوا يصنعون له تماثيل للأنبياء والصالحين ويجعلونها في المساجد ظل العبادة يعني حتى إذا ما رأىها الناس تذكر صلاحها أذائه ومناقبهم فقلدوهم ويقول لها فايدا. خلاص يبقى التماثيل دي تفهم منها إنهم هم كانوا بيعملوا تماثيل لبني ادمين اهو بني ادمين حاجه فيها ايه فيها ضوح انبياء واولياء وصالحين ودي غر... لها غرض صحيح لها غرض صحيح مش زي اللي كانوا بيعملوا الغرض فاسد ان هم يعملوا ايه ها يعبدوها ويتوسلوا بيها بها ويتوسلوا اليها وما الى هذا ويفتقون عندها النفع والضر لا ده في غلط صحيح ان الناس يتذكروا اصحابها خلاص فاختفوا آثارهم ويقتدوا بهم ضرائقه مجاهد رحائل ايه قال لا ذكر اعملوا تماثيل للحيوانات والطيور والحشرات يعمل تمثال لدبان ويعمله تمثال لفعبان ويعمله تمثال لآسد ويعمله تمثال لنم كده ويقول لك وقد جعل نبي الله سليمان لكل منها حبة يضع عنده التمثال لا يتجاوزه أصحابه هذا التمثال يعني تمثال الذباب يروح تطلب هلو ما يعديش من الناس ده اخره تمثال يحطه الحياه يحطه اين يبقى الحيات مفعش عدي بعد كده ده اخرها يبقى كم في غلط تنظيم وتكتيك ده كلام هؤلاء ده كلام ايه هؤلاء كلامها هؤلاء واخد بالك طبعا انا بقول اوه ان هذا غيب والغيب لا يؤخذ إلا من قرآن أو سنة فأي كلام يقال بعيدا عن القرآن والسنة في الأمور الغيبية نتوقف فيه الله أعلم بصحة هذا الكلام لكن ما في شك ما في شك أن هذه الآية وهذا الله أوجد إشكالا أوجد إشكالا وقلتوا عارفين أن فيه بعض أنصاف المتعلمين الذين يتناولون القرآن والسنة بجاه الليل وبقول ابن الهيدي بجاه الليل نيجي بصف آية زيدي يوم يقول لك بس يا عم التمثيل حلال يدخل اخو استن سيدنا سليمان الجن كان بيعمل له تماثيل باذن مين باذن الله عايز تاني بقى فتيجي تقول التماثيل حرام هو ده الكلام بقى ولذلك اللي تابع منكم المناظره التي كانت بيني وبين هذا الجاهل علاء أبو العزايم بتاع الطرق الصفيرة في بالك على قناة الأوربت قال يعني اللي بينكروا علينا ولا يعرف, ولا يعرف دامه كده بينكروا علينا ان احنا بنعمل مساجد على قبور الأولياء دوارس في القرآن دوال الشاب بلا قال في صورة الكهف نتخذن عليهم مسجدة فأنا ضحفت وإحنا الهوى كده ضحفت إن هذا كلام لا يقوله إلا جاهل أخرج أخرج فقلت هذا كلام عبط ضعبط اللي تقال ضعبط قال عبط ليه تعاعم تبتقول هذا الكلام آه طيب مش انا وانت بنظّب ها طيب خلاص بسيطة كيف تتوب؟ قلت بستغفر ربنا ما ينفع، ما ينفع، ما ينفعش, ما ينفعش. الزال وعي السبوب لازل تموت نفسك فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم قال لك لا دي شريعة موسى اه جميل طب انا اتغذلنا عليا اما جيت في شارع انا ليه اما تحتج عليا جايبالي ليه جايبالي ليه انت تريد ان تحتج عليا تجع علي بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم لكن تحتج عليا بشريعه سابقه يبقى كلامك انت لازم تعلمه يبقى كلامك انت لازم تفهمه يبقى كلام لازم تفهمه وضف إلى هذا اللي دينك الشريعه فربنا بيحكي ما قالوه وحكاية القول لا تكون شرعا قال الذين ايه قال الذين ايه غلبوا على امرهم لنتخلنا عليه مسجدا فربنا بيحكي فلو اتخذت الحكاية شرعا لقلت ان فرعون هو الله لان في القرآن ما علمت لكم من اله غير ما دي في القرآن برضي ثم ده ربنا بيقول اللي قاله فرعون ما لمش الحكاية ربنا بيقول الذين غلبوا على من بعث كلامهم حكايه القول لا تكون شرعا وإلا لقضيت للناس بالكفر وبالباطل لان الله حكى اقوال اهل الباطل وأهل الكفر فهذا جاهل مبين لا ينطق به الا جاهل إلا جاهل ولذلك اهل العلم قالوا هذه لا تصير حجه ولا تكون حجه في جواز اتخاذ التماثيل ومن اتخذها حجة فهو جاهل اخر لان اهل العلم ربوا بحاجتين بعضهم قال بالنسخ وبعضهم قال بالتخصيص أول ثاني بعضهم قال بالنسخ وبعضهم قال بالتخصيص نمسك الاولانيه بعضهم قال بالنسخ اللي القاعدة المعروف إن شرع من قبلنا في بعض العلم قالوا هو شرع لنا ما لم ينسخه شرع أول تاني شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم ينسخه شرع يعني قالوا اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء والشريعة قبله كانت تبيح الزواج من النساء بأي عدد مش على دار اللي ممشيش مش إلى أن جاء الله وأنزل لنا شرعا فنسخ هذا هلوا الكلام إبا دي اسمها شرع من قبلنا يكون وإيه شرعا لنا إلا منسخ وإيه شرعنا ضلاء بعض أمال الأصول بقولوا شرع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا إذا إيه وافق شرعنا خلاص فمثلا في شريعة الرجل الصالح إن الأب يخطب لبنتي إني أريد أن أنكي حكا إيه إحلب هاتين شريعة ينفع عبدنا الله أرحطب لبنتي بس قالوا ما ينفعش الا اذا شرعنا قال ده فلما يجي حفصه بنت عمر تايمت متى زوجها بيوم يروح ل واخد لو ابن عفاه اللي حفصه تايمت واخد بالك واريد ان ازوجك حفصه يبقى شرع عندنا ولا شرع عندنا اهو عندنا ان ازوجك ولما سيدنا عثمان يقول له يعني انتظر وسانظر وما الى هذا بعدين يرجع يرد عليه وبعدين يروح يعرضها على ابو بكر كده هو اللي راحت لما استلج الدجال اهو والمراه اللي قامت كله يا رسول الله اريد ان انكحك ابنتها وهذا حديث عند البخاري في الادب الموفق اه يبقى ده عمل يبقى ناكده خلاص فاي كان الأمر شرع من قبلنا، لا نلتزم به إلا إذا أقره شرعنا أو لم ينسخه شرعه بس طيب لو كان التماثيل زي ما البعض ذهب لبلاد مين وحيوانات ده ينفع يكون دليل لنا إحنا ونذهب ونصنع التماثيل ونحط بقى في بيوتنا أطاط وكلاب زي ما بعضهم بزين الأركان واحد واقف والمحلات اللي بتشوفوها يعمل لك واحد واقف ملكان ويلبسه مش عارف ايه ده ينفع ولا بهذه الآية يبقى لازم نشوف بقى ده في شريعة مين ده في شريعة مين يا ابن سليمان تاخد حجة لنا لو جادل وقال اه وعاند وكابل وقال لك اه قل له طيب سليمان نفسه لا تاخذ بشريعته ما لا تاخذ بشريعته انه عمل تماثيل تعمل زيه ماشي يا عم خليك زي حديث في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ان نبي الله سليمان قال لاقفن الليله على سبعين من زوجات ولانجبن من كل واحده منهن ذكر الحديث البخاري يجاهد في سبيل الله تعالى يا عم بقى انت عجبك قوي ان سيدنا سليمان كان بيعمل تماثيل فعش عامل زيه وشريعه بشريعه عليك حلو اتجوز ميه وانا همشي وراك بقى واقوم زي سليمان يا عم واتجوز ميه سليمان قال له أطفلنا الليلة على سبعين إيه من زوجات بس زوجات هدول كانوا قد إيه ده مين طيب يا عم أنا هقف بقى بالكلام ده وهمشي على شريعة سليمان لنزي عكبك أوه هروح بكرة الصبح أتجوز مين ينفع يقول لك لا طب لا أليه قولك دي شريعته شرعتنا قالت اربعه بس ما انت فاهم القضية كويسة واش معنى فاهمها هنا وما انتش فاهمها هنا ما هي في ناس كده تفهم في الحتة اللي هي عايزه تفهمها وتستحمر في الحتة اللي هي مش عايزه تفهمها لا يا عم نريد ان شاء الله تعالى ان تصير بقانون ثابت ناخد ولا ما ناخد شيء اه ناخد لما يوافق شرعنا طب ولو خالف سليمان اتجاوز اكتر من سبيل شرعنا قالب اه نمشي مع مين يقولك مع شرعنا حلوة سليمان كان بيعمل تماثيل ده بشريعته ده جائز ده فيش موسكلة مش حرام عليه بشريعتنا احنا بقى بشريعتنا احنا بقى طيب نجيب شريعتنا بتقول ايه عشان كده ده اللي الأرض الاولان قلت لك اللي ذهب الى الناس وقال هذه ليست حجة الذين يتخذون التماثيل هذا كان جائزا في شريعة سليمان ولكنه لا يجوز في شريعتنا ليه؟ قال نسخته شريعتنا نسخته شريعتنا فعندك سيد جرار من الأحاديث في البخاري وفي غيره فمن أحاديث البخاري مسلم ابن صبايح اللي هو ابو الضحى تابعي معروف بالصاحب سعيد تابعي معروف يقول دخلت انا ومسروق ومسروق هذا من يعني اجلة تلاميذة عبد الله بن مسعود تابعي جليل خلاص ومن اجلة تلاميذة ابن مسعود وابن مسعود كان له مدرسة ما شاء الله معظوفة في الكوفة كم من اجل تلاميذة مسروق هذا خلاص فمسلم بيقول دخلت انا ومسروق راح هو مسلوخ وفي لفظ كانوا جماعة كذا ضيوف يعني دار يسار ابن نمير ويسار ابن نمير هذا ايضا كان من ادله التابعين وهو مدني الأصل الواقع هذا حصل في الكوفة لكن يسار هذا مدني الأصل وكان مولى لعمر بن الخطاب وكان على خزانته خازن تعبية المال خلاص يقول دخلنا على ها يصار ابن النمير فراى مسروق في صفه يصار حجرته الخاصه خلاص المكان اللي بيصطفي نفسه في البيت كده تماثيل لا عنده ايه تماثيل والشرع علمت انك اذا رايت ما ينكر فلا بد وان تنكر ما تبقى ام معه ترى المنكر وتسكت يبقى تبقى مشارك فيه خلاص اوعى تكون معه فاللي حصل ان مسروق راى هذه التماثيل ينكر ولا ما ينكرش يبقى لا بد وان ينكر فماذا فعل فقال مسروق عشاء تفضل فأقول ان شاء الله تعالى اني مسروق قام بالواجب الذي ألزمه به الشرع راى ما ينكره فكان لا بد وان ينكر فقال لصاحب البيت لعصاري بن ميت حدثني وفي روض سمعت عبد الله وهو يعني عبد الله بن مين طبعا احنا قلنا استاذه شيخه سمعت عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا عند الله المصورون اشد الناس ايه عذابا عند الله المصور وذلك قال العلم لما يكلموا عن الصور اللي بيدخل فيها التماثيل وغيرها خلاص كلموا عن حكم من يصنعها وحكم من يقتنيها ويستعمله صانع لحق حق والمستعمل هاي بقاله ايه وأنا بقول هذا الكلام دا ليه لان للأسف الشديد هذا دخل اصاب جل بيوت المسلمين قال لما تدخل بيت المسلم لا تجد فيه صورة او تمثال صح قلم هذا دخل اصاب جل بيوت المسلمين فتعالى اولا بقى الاسلام ينهى, ينهى عن صنعتها ويحذر صانعها ويبين في هذا الحديث انه اشد الناس عذابا يوم القيامه لذلك اهل العلم قالوا ايه قالوا هذا يعني أنه مجموع مع فرعون وآل فرعون. ألم يقل ربنا دخله ها آل فرعون ايه أشد العذاب داخل معه داخل معه. ولذلك بعض الناس قد يعتقد إني كم قال أهل العلم ومنهم الخطابي إني أشد العذاب ده مقصور على فرعون وآله. لا. ده أشد العذاب ده زي ما صفرعون واله ان ربنا ما استخدمش اسلوب قصر ان لن يكون اشد العذاب الا لاله فرعون لا لو هما هيخشوا اشد الايه العذاب ده معنى كده اشد العذاب ده باب مفتوح ربنا يعافينا واياك ليهم وفين اللي هيبقى معاهم زي المصورون و اهل البلد وهلهم زي ما ورق حديث صحيح عند الطحاوي وعند أحمد في مسنده خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كده من أشد الناس أو أشد الناس عذابا أو دخلين في أشد العذاب من قتل نبيا أو قتله نبي من قتل نبيا أو إيه او قتله نبيه وهو معنى يقتل النبي بمصيبه يعني لا تضاه ويقتل نبيه يعني معنى انه كان حريص على قتل النبي خلاص ده دا داخل في, في اشد الناس ايه عذاب له عذاب له مش كده وبس وكل جبار عتي وكل ايه جبار ليه عتي زي حسني ومعمر والناس دي كلها كده ان شاء الله اشد العذاب ده اللي بيشوفوه الدنيا ده حاجه كده يعني تفاريح كده حاجه كده على هامش اولياء السرير بيشيلوه عليه وبتاعلك هناك هتضرب بالبلغ ويسحل خلاص? ده أشاد العذاب. ولا يدعو مع الله إلها اخر أشاد العذاب. كل دول ده خليف العذاب. ده مش قاصر. قالوا طيب يعني بخش مع فرعون ده داخل بقى مع الكفر بقى. فالعلم قسموها قسمين. قالوا من صنعها كفرا لتعبد. يبقى هو اشد عذاب اهل الكفر مع فرعون وكده ومن لم يفعلها لتعبد زي ما تسلمي بيعوها كده وللسواح حاجات كده حاجات تفريح كده خلاص هيخش برضه في اشد عذاب العصاه ان لاهل الكفر ليهم اشد عذاب واهل المعصيه ليهم اشد عذاب كلهم بحسبه يا حبيب كلهم بحسبه ده مش كده وبس ده اللي بيسمع اه اه ادي اللي بيسمع هكون من اشد الناس ايه عذاب ليه قال لك ده خد اللي هيحصل بقى روايه ثانيه بتكمل دي في صحيح البخاري برضه وراوي ابن عمر وراوي ابن عباس وبقول في صحيح البخاري برضه راوي ابن عباه راوي ابن عمر أشد الناس عذبا المصورون الله سبحانه وتعالى يقول له ها احيي ما صورت لفضي عباس يقول له انفق فيه الروح والاثنين واحد لذا نفقت فيه الروح وليس بنافخ وده اللي بيسموه أمر تعجيز أمر تعجيز إذا واحد مثلا بروح بكسر حاجة كريستالية فشفش وامسكه واديله على نفوق وتقول له صلح اللي كسرته بقى مش هيعرف يبقى هيقعد ياخد على دماغه بقى والله ما هسيبك الا لما تصلح يبقى يقعد يتضرب ان شاء الله نفس القضيه انفق وليس بنافق ده بيقولوا روايه وليس بمحي يقعد يتعذب احي بقى لحد ما تحيي كده وريني بقى الامتى بقى ان شاء الله الى ان يشاء الله يبقى دي ايه ده الصانع ده الصانع ده لسه ده لسه ده في حديث في الترمذي اقوله اولى بس لو جيتني يوم الله اللي جاي علشان نكمل ان شاء الله ونشوف بقى اش كانت دي عقوبه اللي صنع لسه هنشوف بقى اللي بيستعمل ويقتني حط بقى في بيته واقتله كده واعله كده وايه اللي بيستثنى من ده يعني في استثناءات ولا مفيش في حاجات ممكن نستثنيها ولا مفيش ده اللي لو أنت عايز تعرفه وتكمله وإحنا لسه مع رأي الأول اللي يقول بالنسخ لسه في رأي بيقول بالإيه بالتقسيس خليكم بكرني الكلام ده ده اللي لو أنت عايز تعرفه وكميله بأشوفك يوم الأربعاء إن شاء الله القادم إن شاء الله وقضل في نفس هذا الموعد بقى صوت المغرب إن شاء الله بيقول لي كل انسان منا له قرين اه طبعا اه طبعا يا ابني ده بنص القران والسنه من الجن فهل الجن يموتون كما يموت الانسان نعم نعم يقتلون قتل واتقتل ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح الكلب الاسود البهيم شيطان فاقتلوه ايه لو يموت انت فاكر لو بيقعد مخلق بيتقتل ويموت ايه المشكل ايه المشكل لابص الله عليه السلام لما نهى عن قتل عوامر البيوت في المدينة في المدينة فقال كذا ان من الجن حياة يعني في جن بلازم صورة الحياة فلا تقتلوا عوامر البيوت اللي بتحب تقعد في الحياة اللي تلاقيها قاعدة في البيت ده في المدينة مش اللي تلاقي تعبان في بيته وتوقف تربيه وتقول الشيخ قال لي فلعب البيوت ده كان بيبقى من الجل فالنبي يقول فلا تقتلوها حتى تؤذنوها طب ما ممكن ما بقاش جل والدعوة فعلمه من النبي كده شدك العهد الذي اخذ عليك سليمان التي تؤذين ولا تمكث عندنا دي تؤذينوها كما قال اهل العلم لو جلن انصاره لو لقيتوا بعد كده موتو ما بقاش ده موجود اهو لكن اهو تحتلها وقال لك لا تقتلوه يعني ممكن تقتلوه ولو قتلته ده في المدينة هيسأل له اهله وده حصل مع احد الصحابه الكلام ما يكون صابحه فالجنبي يقتل ويموت آه يقتل ويموت وله اجل زي وزي الإنس. ويتزوج ويتلاسل وله أولاد وكله زي ما قلت لكم الشعب لما جاء واحد ساله قال له يعني إبليس نزوج لذلك اللي خد استثناء اللي بعضهم قال لا ده هم زي إبليس هيا الى قيام الساعه لا ده استثناء الإبليس بس فقط قال رب أنظرني بس الى يوم يبعثون ما خلوش انكم قال انك من المنظرين ده على الابليس بس لكن البايل اجل. ويتجوز ويتولد ويموت كل حاجة وبياكلوا وبيشرب وتلاقك على ثلاثه لذلك انا لكم الشعب لما جه واحد ساله قال له يا شعبي ابليس متزوج طب ابليس طبعا ده علم لا ينفع وجهل لا يظن لكنه سؤال طرح فقال الشعبي ذاك عرس لم اشهد والله وما ده عنيس لعبر الجواز عشان لولت بتجاوزها لمش بتجاوزها محضرت شن يقول الشعبي فلما ول الرجل تذكرت قول الله تعالى افتتخذونه وذرياته اولياء من دوني وهم لكم عدو فلن تكون له ذرية إلا إذا كانت له زوجة فناديت الرجل وقلت ومتزوجه ربنا بقول كده فبيتجوزوا ويموتوا ويأكلوا ويشربوا وكلنا كنت أي زمان في كتاب عمله كنت عمله من عشرين سنة لو تفتكره اسمه الجن ماذا تعرفه عنهم دي المعلومات ذكرتها باستفاضة في هذا الكتاب فبيموتوا ليهم أجل آه بيموتوا ليهم أجل وإن كان هم أطول منا أعمارا لكن ليهم أجل بطل ليهم أجل خلاص فمش حد بخد استثناء إلا إبليس وإيه إلى يوم يبعثه بس خلاص تأتي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وقاكم الأربعاء القادمة إن شاء الله طب خليهم اثنين عشان لو قلت كلمة واحدة أقول لك ما تقولش بعد كده <تصفيق> لا إن شاء الله جاي ان شاء الله يا والله انا انت والله ليس بخاطري ليس بخاطري ليس بخاطري يعني انا بعتبر ان العلم كالرزق الفطره اللي انا انقطعت فيها دي يعني انا اقسم لكم بالله سواء انا ثم اهل بيتي ثم ولدي يعني مرضينا بظروف صحيه قاسيه جدا فالحمد لله رب العالمين انت عارف ان انا يعني في في الفصل دي كان مع كلاب مباحث امن الدوله كان في مواجهه عنيفه بيني وبينهم والمواجهه العنيفة دي مش عايز اقول لك دفعوني دمها ازاي لكن هم انتقموا مني صحيا يعني مش عايز اقول لك انا اترميت شهرين نايم على البلاط مكلبش اليدين خالبه واحد اربع بواط كده دي الاثنين مكلبشين شهرين من كلاب ما مباحث امن الدولة من كلاب الكلب اللي هم بيطلبوا له الرحمه الله لا يرحمه لا هو ولا كل من يطلب له الرحمه شهرين وانت عارف ليه عشان كلمه حق قيلة فده اثر عليا تماما فانتقموا مني صحيا بشكل غير عادي يعني كانوا لي الموت بالبطيء وجاءت الحمد لله ريا بما لا تشتهيه السفن الحمد لله ربنا أذلهم يعني. وده وسام على صدري يعني أنا لن اكون اعز من احمد بن حنبل ولا ولا من قبل من سيدنا عيسى ولا من رسول الله ولا نكون اعز من هؤلاء ولا نكون اعز من, من هؤلاء ولكن ما في شك ان المساله دي يعني مقصره فيا وبخاصه في ظهري فربنا ما وريك اللي انا بشوفه يعني فهو ليس بقطري يعني انا والله احيانا بكون مضي وباقي والله الذي لا اله الا هو وبحمد الله بجلس بقوم وليس بي مرض كاني يعني درس العلم هذا دوائي وأنا بجد نفسي وسط الناس الحمد لله رب العالمين ولا كف عن الداعه يعني في لازغلي خفط جمعه والضد بوس علم اتجمعوا الساعه بالليل كده اقعد دروس رغم ان في الكلاب اللي قاعدين فوق بره البلد في السجنة بزعوة كنت كده بخطب وقت دروس يومي وهو انقطعش الحمد لله الدعوة لا تنقطع وبجد نفسي فيها لكن وقت بتواجدني انقطعت ادعيلي واعرف انها مش بيدي بس لكن انا احرص على اني يكون هنا من حرصك على انك تكون هنا ان شاء الله ان شاء الله ادعيلي بس ان شاء الله دعيلي, دعيلي.